فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذنبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج مبارك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 طلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا ما كن مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني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 ناس هل انتم مجتمعون لعلمنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحره قالوا لفرعون ان لنا لا يرد ان كنا نحن الغالبين قال نعوا انكم اذا من المقربين قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أعصاه فإذا هي تلقق ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأغرقنا بني إسرائيل فأكبعوهم فَرَمَتْ مَا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ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 قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ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 وَلَا تَخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُهُمْ وَلَا بَنُوهُمْ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتْ جَهَنَّمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ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 قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قالوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتُكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرطنا بعض الباقين إن في ذَلِكَ لآية وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 وَزْرُوعٍ وَنَخْلٍ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ قالوا ۖۖۖۖۖۖۖۖۖ مَتزُنَا فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 لعملكم من القانين ربنا اجني واهلي مما يعملون فنجينا واهله اجمعين الا عزوزا في الغابرين ثم دمرنا الاقنين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فَلَا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 تنزل على كل أفاك أثير يلخون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واب يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون